لا أخلد أنتم أجمعين. قالوا إنما إلى ربنا مقلبون. وما تقيم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرق على وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءه ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يملك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا في العون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون.